لهم أجرا حسنا ما كثينا فيه أبدا ويُنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم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 إلى الكهف يا شر لكم ربكم يا شر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم منفقا وتر الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت قرضهم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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصق ذر عه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو الليت منهم فراروا ولم لئت منهم رعبا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 بورقكم هذه إلى المدينة فاليوضر، فاليوضر أيها أزكى طعاماً، فاليأتكم برزق منه واليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.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 أبصير به وأسمع ما لهم من دونه مولى من ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتَلُمَا أُوْحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساير من ذهب ويلبسون فيها خضرا من سندس واستبرق من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنتهم ارتفقا واضرب لهم مثل الرجلين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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منكما له وأعز نفرا ودخل جنته وهو غالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا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 مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إن ترني أنا أقلمك ما لو وولدا فعسى ربي أي يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 وما منع الناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفرو ربهم ويستغفرو ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله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 ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقابا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 قال أرأيت إذ أين إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت وما أنسيه وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ ثَرَتَ الدَّاعِ عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّةَ النَّبِيِّينَ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا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 يعذرا فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه استطعمى اهلها فابوا فابوا ان يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أي يرهقه ما طغيان وكفر، فردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحتهما كنز لهما وكان ابوهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ غؤ ويستخرج كنزهما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 يَمُوَجُو فِي بَعْضٍ وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَا هُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ الْكَافِرِينَ عَرْضَ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِهِ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا